كيف نعظم محبة الله في القلب؟ كل كل ما تراه حولك من دفع النقم النعم يبينك يبين لك عظمة الله فلا حق أن يحب بحق الله جل وعلا أو أحد أمرنا الله أن نحب الله من الناس من يتغيرون دون الله أن داد يحبونه كحب الله والذين أمنوا حبا لله. ولا ينبغي لحاق يرجو ما عند الله من النعيم ويخاف ما عند الله من الجحيم أن يقدم محبة أحد على محبة الرب تبارك وتعالى فلا بد أن يكون القلب مملوءا تاما بمحبته تبارك وتعالى ثم يخرج ذلك على اللسان بكثرة اللهج وذكره تبارك وتعالى وإتيان طاعته والبعد عن معصيته وعلمه أنه يحب الله وإن عصاه والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالفرس المقيد الذي حتى إذا بعد يعود هذا المؤمن والله قال عن أهل طاعته والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون النعم التي يراها الإنسان من عافية في البدن ونعم في الوالدين ونعم في الأبناء ونعم في دفع الأذى ونعم في الرزق ونعم في الأمن كل هذه تدل على عظمة الله فوجب أن معظم ما يحب تبارك وتعالى أزقن الله إياه.